الأرض وهو السميع العليم وهو بل قالوا أ ض غ ا ث أ ح ل ا م بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا ب آ ي ة كما أ ر س ل ا ل أ و ل و ن ما آ م ن ت قبلهم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 إليكم كتابا فيه موسوعه أفلا ت النابلسي قرية ك ل ب ع د ه ا ق و م ا آخرين ف ل م ا أ ح س ل ا بأسنا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 ويأخذ لهوا لاتخذناه لدنا إن كنا فاعلين كنا من إن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 ولا يشفعون إ ل ا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل و منهم إ ن ي إ ل ه من دونه فذلك نجزيه جهنم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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من ق ب ل ك الخلد ا ف إ ن مت فهم الخالدون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 「私たちの ص ر و ن ب 念するために」 ف ت ت ب ه ه م فلا ي س ت ط ي ع و ن ر د ه النابلسي و ا هم ي و ولقد س ت ه ز ل ك فحاق ا ب ل ذ ي ن س خ ر و ا م ن ه م ا ك ا ن و ا به ي س ت ه ز ئ و ن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 ولقد آ ت ي ن ا إ ب ر ا ه ي م رشده من قبل وكنا به عالمين إ ذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي أ ن ت م لها عاكفون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 جئتنا ا ب ل ح قال أم أنت من ل ا ع بل ي ن ق ا بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم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 م و س ت ع ه النابلسي ب آ ه ت يا إ ر م ق ا للعلوم ب ف ه ك ب ي ر ه ذ ا ل ا س أ ل و ه م إن ك ا ن و ا ي ن ط ق و فرجعوا إلى ه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 م ا لا و س ف ع ك م ش ي ئ ا و ل ا يضركم أفل لكم أفل و م ا ت ع ب د دون و ن من ا ل ل ه س ي للعلوم ا ق ن الاسلاميه و حدقوه وانصروا ه ت إن كنت م ا ع ل ي ن ق ل ن ا يا نار كوني نار ب ر د ا و س ل ا م ا ع ل ى إبراهيم و أ ر ا د ل ا س ل ا م ي ن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 و ز ك ر ي ا إذ ن ا ر ب ه رب ل ا س ي ل ل ع ل و أ ن ت خير ا ل و ا ي ن ف ا س ت ج ب ن ا ل ه ه و و ن ا له, له ي ح وأصلحنا ي ا ل ه زوجة إن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 هذه اسم الله الغني ه ك ل إ ل ز ن ا ر ا ج ع و ن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وان له كافرا ذ ا ت ت ح حدب يأجوج ي ومأجوج وهم من كل ل س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 لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم منا الحسناء اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها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 إلا ر ح م ة ل ل ع ا ل م ي ن قل إ ن م ا يوحى إ ل ي أنما إ ل ه ك م إ ل ه و ا ح م ا ل أنتم م س ل م و ن فإن